إذ مِتْناَا وَكُ تُرَابًا ذَلِكَ رَجَعُ بَعيد قَدَ عَ الن مَا تَأ قُصُ الْأَرْرضُ مِنهُم وَوعندَنَا كِتاب حَفِي بلَْلكَ الذَّبُ بالِالحَِّلَ م جَاءهُم فَهُم فيِي أَمْرم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 ذِكْرَى وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ مِنْ قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ثكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد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 قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد